بسم الله الرحمن الرحيم آف والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وَدَّعَ لَنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَأَنْزَلْنَا كِتَابًا حَفِيظًا بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بنيناها, كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُتُورٍ والأرض مددناها وألقينا فيها روافيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ما فأنبتنا به جنات وحب الحطيد والنخل باتقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبت من خلق جديد